سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترثوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن